ابن عبد العزيز آل الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا احمده سبحانه حمد عبد معترف بما له جل وعلا من الآلاء والنعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأسأل الله جل وعلا ان يجعلني وإياكم جميعا ممن أصلح قوله وعمله وجعل حياته زيادة في كل خير ونعوذ به جل وعلا من الخذلان كما نسأله ان يلزمنا كلمة التقوى وطريقة السلف الصالح التي هي أولى ثم إني في مقدمة هذه المحاضرة أشكر للاخ الشيخ عبد المحسن العجيمي إمام هذا المسجد تنظيم هذه المحاضرات التي نحرص عليها لأن لها فوائد كثيرة ولأن بها نشر العلم النافع ونشر العلم النافع به صلاح القلوب وصلاح العباد فهو شجرة زكية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وموضوع هذه المحاضرة هو بعض خصائص الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهذه المحاضرات كما سمعتم تنظم في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي صفاتهم وتنظيمها في هذا الموضوع مهم لأن الحاجة في كل زمن إلى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من النار هو درس لكل مسلم في أن يحتذي حذوهم وأن يلازم طريقتهم وأن يستمسك بعُرى الدين الذي هم عليه فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة هذه وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة وفي رواية أخرى قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذا الحديث يدل على أن الطائفة الموعودة بمغفرة الله جل وعلا وبالنجاة من عذابه في النار أنها هي الملازمة للجماعة وهي الملازمة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولهذا تنوعت أسماء هذه الفئة إلى عدة أسماء عند أهل العلم فتاره يسمونهم أهل السنة والجماعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها الجماعة وأنها على مثل ما هو عليه عليه الصلاة والسلام يعني على السنة فصاروا أهل السنة والجماعة ومنهم من يصفهم بأنهم الفرقة الناجية وهذا وصف جاء متاخرا ولم يكن معروفا في الزمن القريب منه عليه الصلاة والسلام وأخذ من أنها نجت من النار من بين الثلاث وسبعين فرقة فسميت فرقة أو وصفت بأنها الفرقة الناجية وسميت الفرقة الناجية ومنهم من يقول هي الطائفة المنصورة وهذا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تزال طائفة من امتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وفي لفظ آخر لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق وفي لفظ ثالث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهذا يدل على أن هذه الطائفة على الحق والحق هو الذي عليه الفرقة الناجية والحق هو الذي عليه تلك الفرقة التي تميزت من بين الثلاث وسبعين فرقة برضى النبي صلى الله عليه وسلم وبوعده لها بأنها تنجو من النار ووصفها هنا بأنها منصورة لأنه نظر إلى أن الله جل وعلا وعد من استمسك بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبالهدي الأول بأنه سينصر كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله وكما جاء في قوله تعالى في آخر سوره الصافات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وكما جاء في قوله تعالى ايضا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونحو ذلك مما فيه لفظ النصر والنصره من الله جل وعلا لهذا هذه اسماء لشيء واحد ولمسمى واحد ولطائفه واحده فيقال اهل السنه والجماعه والطائفه المنصوره الفرقه الناجية وهذه أسماء متقاربة متحدة, المع... متحدة الدلالة وفي المعنى بعضها يدل على الآخر كما ذكرت لك إذا تبين لك ذلك فإن هذه الفئة والطائفة لا شك أنها وصفت بأنها على الجماعة وعنها ملازمة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولطريق صحابته وعنها على الحق وهذا يدل على أنها لم تبدل في دينها عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وهذا هو الأصل العظيم في معرفة السمه الكبرى التي تندرج تحتها جميع السمات والصفات والخصائص في أنهم يلازمون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته وهدي الصحابة وطريقة الصحابة ومعلوم أن الإسلام ينقسم إلى عقيدة وإلى شريعة كما قسمه طائفة من العلماء وإن كان الشريعة يعنى بها العقيدة في بعض الاستعمالات والعقيدة يراد بها ما ليس في امور الفروع والم... وأمور العبادات والمعاملات إلى آخره وفي الش وفي... يراد بها يعني العقيدة في الأمور الغيبية الايمان بالله وملائكته وما يعتقد ولا يدخله العمل من جهة لفظه وأما الشريعة فهي فيها أنواع العبادات والمعاملات والسلوك إلى آخره. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسائل في العقيدة والشريعة هناك إجماع منهم على مسائل في العقيدة وفي الشريعة وهناك مسائل اختلفوا فيها فعذر بعضهم بعضا فيها وهي في مسائل الاحكام في بعض مسائل الأحكام الفقهية مما لم يجمعوا عليه. اختلفوا في بعض المسائل الفقهية ولم يعب بعضهم على بعضا فيها لأن في الدليل ما يدل على كل قول من الأقوال فعذر بعضهم بعضا فيها والمجتهد له أجران إن أصاب وله أجر واحد إن أخطأ وأما مسائل العقيدة فإنهم لم يختلفوا فيها وكذلك طائفة من مسائل الشريعة أجمعوا عليها سواء في مسائل ما يجب أو فيما يحرم فأجمعوا في الواجبات على شيء وأجمعوا في المحرمات على شيء ومن, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لهذا وجب على كل مسلم يريد سلامته ونجاته وعلى طلاب العلم بالخصوص الذين اتمنهم الله جل وعلا لأجل حرصهم على العلم على أن ياخذوا العلم من مصدره وعلى ألا لا يفرقوا دين الله جل وعلا وجب عليهم أن يهتموا بأمور العقيدة وأمور الجماعة أعظم اهتمام لأنها السمه العظيمة لهذه الفئة والفرقة الناجية طائفه المنصورة إذا نظرت إلى هذه السمات والخصائص التي ستأتي فإنك ستجد أنها منقسمة إلى عدة أقسام منها ما هو متصل بالأصل الأصيل الذي هو منهج التلقي ومعرفة الأدلة التي يستدل بها المستدل فيما يرومه من مساء والقسم الثاني فيما يتصل بقواعدهم في العقيدة التي بها تميزوا عن فرق الضلال من الخوارج والمرجأة والمعتزلة وأشباه هذه الفرق التي خالفت طريقة الصحابة رضوان الله عليه والقسم الثالث ما يتعلق بمنهج التعامل مع أصناف الخلق ومسائل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعامل مع كما ذكرت مع أصناف المسلمين من طائعين ومبتدع وعصاة إلى غير ذلك أما القسم الأول فإن أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة على الحق ساروا على وفق ما أمر الله جل وعلا في معرفة ما يستدل به أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يبرهن على قضيه فبما يبرهن؟ هل يبرهن بأي برهان يأتي على ذهنه؟ و يكون ليس له منهج في الاستدلال ولا في التلقي أم أن هناك ضابطا يضبطه في مسألة كيف يستدل وبما يستدل لهذا أهل البدع أرادوا الاستدلال ببعض الأدلة دون بعض فخابوا وخسروا الخوارج مثلا اخذوا ببعض ادله القرآن دون بعض واخذوا ببعض السنه دون بعض والمرجئه اخذوا ببعض دون بعض وهكذا اهل الاعتزال اخذوا ببعض دون بعض وهكذا ايضا سلطوا العقل على الادله فجعلوا الدليل تابعا للعقل أو استدلوا بالعقل المجرد وجعلوه هو الحق وجعلوا الدليل إذا خالف العقل فإنه لا يستدل به لأجل أن العقل قطعي عندهم وأما الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف فإنها أو أقوال السلف فإنها مظنونة كما يزعمون لهذا قال بعضهم إن العقل هو القاضي المصدق، وإن الشرع هو الشاهد المعدل، فجعل مرتبة العقل القضاء والقاضي هو الذي يفصل، وجعل الشرع شاهدا، وهذا من أعظم السمات التي يتسم بها. من لم يأخذ بطريقة الصحابة رضوان الله عليه لهذا كان مصدر التلقي في معرفته في المسائل كلها في مسائل الغيب والإيمان والقضاء والقدر بل في التوحيد ربوبية والألوهية والإسماء والصفات وما سيأتي من مباحث لابد من معرفة كيف نستدل وبما نستدل فأدلة أهل السنة والجماعة على مسائلهم في الأمور التي تميزوا بها عن غيرهم واتفقوا عليها هي الكتاب والسنة والإجماع وعما العقل فيجعلون العقل تابعا للنقل فإن الشرع دل على العقل ليفهم به النص لا أن يكون العقل معارضا لما دل عليه الدليل لأن العقل اجتهاد فرد والدليل وحي من الله جل وعلا. وإذا قال القائل العقل فإنما هو قول لا حقيقة له واحدة لأنه إذا قيل العقل يدل على كذا فعقل من؟ هل هو عقل واحد؟ أو عقل اثنين؟ أو عقل عشرة؟ أو عقل مئة؟ إلى آخره فالعقول تختلف والمدارك تختلف ولهذا في المسائل العظيمة التي ذهب إليها من يقولون إنهم أصحاب العقول لما كبروا في السن تغيرت عقولهم ورأوا أنهم لم يدركوا شيئا لأن حتى عقل الإنسان ينمو مع الزمن فعقله وهو ابن ثلاثين يختلف عن عقله وهو ابن أربعين يختلف عن عقله وإدراكه وهو ابن خمسين وهو ابن ستين فاذا كلمة العقل هذه ليس لها وحده واحدة ترجع إليها لا من جهة الأشخاص بأن يقال عقل مثلا الناس يدل على كذا وكذلك في عقل المعين يختلف ما بين فترة وأخرى فالعقل يختلف باختلاف السن باختلاف المعلومات باختلاف أنواع الإدراكات وفوق كل ذي علم عليم لهذا صار العقل في الشرع مقدرا ولكنه تابع للشرع لأنه لا يستقل بالإدراك بل لا بد أن يكون تبعا للمصدر الحق فاذا منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة منحصر في أن يكون في الكتاب والسنة والإجماع والكتاب الذي هو القرآن نعني به ما يشمل جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله جل وعلا تارة يستدل بقراءة تارة يستدل بالقراءة الوخرى والنبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه بالتواتر برواية أكثر من عشرين صحابيا أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف والقرآن حجة لأنه من الله جل وعلا لهذا قال الله جل وعلا وأنحكم بينهم بما أنزل الله والحكم يكون في المسائل العلمية وفي المسائل العملية وقال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته تمت كلمة ربك يعني الشرعية صدقا فيما أخبر الله جل وعلا به في أم من أمور الغيب وعدلا فيما أمر به ونهى من الأوامر والنواهي فتمت كلمة ربك وفي القراءة الأخرى وتمت كلمات ربك صدق وعدلًا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتحكيم سنته عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والحظ في أول في الجملة الأولى ما قال وما أمركم حتى لا يكون ما آتان النبي صلى الله عليه وسلم منحصرا في الأحكام العملية بل قال ما آتاكم فخذوه بما يشمل العقائد وأمور الغيب وما يشمل المسائل العملية وأما النهي فهو راجع إلى العمل لا في الأخبار لأن الأخبار لا مجال فيها للنهي بل هي ما اوتينا منها فإننا نصدقه كما أنزل الله جل وعلا وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وأمر الله جل وعلا بطاعة نبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من ثلاثين موضعا كما هو معلوم وطاعته تشمل طاعته في الأخبار بتصديقها وطاعته في الأمامر والنواهي بامتثال الأمر واجتناب النهي والاستغفار عن التقصير لهذا من المهم أن يكون الاستدلال في مسائل الاعتقاد في المسائل الغيبية في مسائل المنهج في المسائل التي يختلف فيها الناس فيما بين الفرق التي انقسمت يكون الاستدلال بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بالإجماع لأن الإجماع حجة ولما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع وأنه حجة قالوا له من أين أتيت بأن الإجماع حجة قال فقرأت القرآن أريد دليلا على أن الإجماع حجة حتى بلغت قوله تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة وغير سبيل المؤمنين يعني غير ما أجمع عليه فتوعده الله جل وعلا بأن يصليه جهنم وساءت مصيرة لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلاله كما جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا منهج الاستدلال وتحت هذه الجملة كلمات منهج الاستدلال أن يكون بالقرآن ويشمل ذلك جميع الأحرف السبعة والموجود منها الآن القراءات ربما عشر أو أربعة عشر قراءة وهي تدخل أو هي بعض بمجموعها بعض الأحرف السبعة بمجموعها ولا صلة بين الأحرف السبعة والقراءات السبع قراءات السبع هذا اصطلاح اصطلحه ابو بكر بن مجاهد في كتاب أحد القراء في كتاب سماه السبع اختار من قراء المسلمين الذين نقل القران سبع اختار سبع اختار سبعة قراء وجعلهم في كتابه قراءات السبع هذا شيء ليس هو مساويا للأحرف السبعة وإن اشتركوا في أن هذا سبع وهذا سبع أما السنة فيستدل عند أهل السنة والجماعة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يعتني أهل السنة والجماعة بصحيح السنة وبما, ليس وبما لا يصح من السنة فلا يستدل في مسائل الاعتقاد وفي المسائل العظيمة بما لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام له أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع أو كما قال رحمه الله لأن السنه الصحيحة حجة فإذا ثبت الحديث بأن كان حديث صحيح أو كان حديث حسنا إما أن يكون حسناً لذاته أو أن يكون حسنا لغيره لتقوية الشواهد له ولم يكن فيه نكارة ولا شذوذ فإنه يحتج به وهذا من التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإجماع فإن الإجماع إذا نقله جمع من العلماء وقالوا أجمع العلماء على كذا فإنه يقبل وأما إذا قال أحد العلماء أجمع العلماء على كذا فإنه قد يكون له اصطلاح في الإجماع كما كان لابن المنذر اصطلاح في الإجماع رحمه الله تعالى وكما كان لغيره اصطلاح في كلمة أجمع وكذلك اتفقوا على كذا فإذا نقل أكثر من عالم هذا الإجماع ولم يتعقب فإن هذا يدل على صحة هذا الإجماع وكذلك ما اشتهر من الإجماعات ما اشتهر من الإجماعات حتى غدا معروفا عند أهل السنة والجماعة بحيث لا يحتاج فيه الى. إثبات نقل عليه مثل تقديم أبي بكر رضي الله عنه للخلاف في الخلافة لتقديمه في الفضل وكذلك تقديم عمر بعده لتقديمه في الفضل وكذلك تقديم عثمان بعده على من عداه من الصحابة لتقديمه في الفضل وهكذا علي رضي الله عنه فإننا نعلم أن الصحابة على هؤلاء الأربعة أجمعوا واتفقوا على ما صار إليه بنقل جماهير المسلمين بحيث كان فائضا ومستفيضا من المعلوم وثم بحوث أخرى تتصل بمنهج الاستدلال إذا تلحظ أن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة والطائف المنصورة ليس فيه تقديم العقل كما يقدمه المعتزلة ليس فيه الأخذ ببعض الكتاب دون بعض كما هو عند الخوارج والمرجئة وفئات ليس فيه تقديم أو الاحتجاج بالمنامات أو بما يسمونه الفيوضات كما عند الصوفية وعند بعض الناس الذي يرى أنه صار متعبدا متعبدا جاءه منام ظنه وحي ظنه وحيا ربما خالف خالف مخالف لهذا يحكى عن أحد العلماء عبد القادر الجيلاني وكان سنيا وإن خالف من بعد فعظموه حتى اخرجوا حتى خرج اتباعه عن طريقه السلف قال جاءني في المنام او كما جاء في الروايه شيطان فقال انا ربك اسقطت عنك الصلوات فقال قلت اعوذ بالله منك قال فساح ولم أرى لأن إسقاط الصلوات عن واحد من عباد الله لم تأتي به الشريعة فهذا عالم لا يمكن أن يأخذ بكلام أحد ياتيه ويجعله مقدما على ما جاء في النصوص وما أوجب الله عليه ضل بهذا الطريق في آم فرأوا أن الصلوات والعبادات ربما سقطت عنه وانهم وصلوا إلى حالة من الإيمان والقوه بحيث انه إذا عاشر منكرا أو انه إذا ترك واجبا انه لا يضره في ايمانه كما عليه طائفه من الذين اسقطوا على انفسهم على انفسهم التكاليف او ظنوا انهم يسعهم الخروج انهم يسعهم الخروج عن شريعه محمد عليه الصلاة والسلام فاذا الاستدلال بالمنامات الاستدلال بيقول جاءني ما جاءني بالفيوضات رأيت كذا هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة ولا من طريقة الفرقة الناجية بل هو من طرق أهل الضلال فلا يقدم العقل ولا تقدم المنامات ولا الفيوضات ونحو ذلك مما يستدل به من يستدل ممن خالف طريقه الصحابة رضوان الله عليه كل المسائل هذه فيها تفصيلات لكن نذكرها باختصار لأجل رعاية استيعاب الموضوع القسم الثاني القواعد التي رعاها أهل السنة والجماعة طائفة الناجية طائفة المنصورة والفرقة الناجية التي رعوها حتى فارقوا أهل الضلال بتمسكهم بالكتاب والسنة القواعد في عقيدتهم وفي سلوكهم اولا قالوا ان التوحيد الذي امر الله جل وعلا به في كتابه هو ان يؤمن به جل وعلا وحده دون ما سواه يكون في ربوبيته وفي الوهيته وفي اسمائه وصفاته وقالوا إن القرآن دلنا على منهج إثبات الربوبية وأن القرآن دلنا على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه وأن القرآن يعني والسنة في كل المواضع والسنة دلنا القرآن والسنة على أن الواجب هو إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا وعدم تأويل شيء من ذلك يخرجه عن ظاهره وهذا بين في أن الأدلة دلت على أن التوحيد الذي طلبه الله جل وعلا من الناس لما بعث إليهم الأنبياء إنما هو التوحيد المتعلق بالإله المتعلق بالألوهية قال جل وعلا لما أرسل كل رسول كما في سورة الأعراف أن كل رسول يقول لقومه الا تعبدوا إلا الله وقال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فأمر الله جل وعلا بهذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية وهو عبادته وحده دون ما سواه فقرر أهل السنة والجماعة أن التوحيد الذي ينجي العبد في العبادة إنما هو أن يوقن. بأن الله هو المستحق للعبادة وحده وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله وأن الربوبية توحيد الربوبية يتضمن يتضمنه توحيد الإلهية فمن عبد الله وحده دون ما سواه فإنه مؤمن بأن الله هو ربه وحده مفارقة لطريقة الاشاعره مثلا والمعتزلة والمتكلمين الذين قالوا إن التوحيد المطلوب من العباد الذي ينجيهم هو توحيد الربوبية فإذا كان كذلك فإن الله أثبت أن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقنون بأن الله هو ربهم وانه خالقهم ورازقهم ومدبر الأمر قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله يؤمنون بأن الذي يفعل هذا هو الله جل وعلا هذا ربوبية لكن ما أنجاه له لهذا غلط الأشاعر ومنحا نحوهم لما فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع وفسروا الإله تارة بأنه المستغني عما سواها المفتقر إليه كل ما عدا كما قال صاحب السنوسيه من كتبهم يقول يسمونها أم البراهين يعني التي فيها البراهين العقلية الكافية وهي ليست كذلك قال فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواء ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله إذ الإله هو هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه هذا كل احد يؤمن بأن الرب بأن الله جل وعلا مستغني عن الخلق وأن الخلق مفتقرون إليه هذا يؤمن به. يؤمن به أبو جهل ويؤمن به كل الذين عارضوا الرسل ليس عندهم إشكال الإشكال ومعارضة الرسل في أن يوحد المعبود أن يذروا الأصنام وأن يتوجهوا بالعبادة إلى إله واحد ولهذا في القرآن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله يعني يستحق العبادة إلا الله يستكبرون ولما قالوا في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة إذا فهذا المنهج مهم في أن السلف والصحابة فمن بعدهم إلى زماننا هذا ممن لزم هذا المنهج يعلمون أن الابتلاء وقع في الألوهية وممن أبرز هذا أيما إبراز وركز عليه الحافظ الإمام ابن جرير الطبري في التفسير فركز عليه وهناك من قبله من أئمة السنة لكن هو كرر هذا المعنى في تفسيره في ذكر توحيد الربوبية نصا وتوحيد الإلهية نصا أما توحيد الأسماء والصفات فمعناه الإيمان بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وأنه لا مثيل له في أسمائه ولا فيما اتصف به من الصفات على ما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذين خالفوا طريقة للسنة السنه قالوا إن الصفات لا يثبت منها كل ما جاء في القرآن والسنة وإنما نقسم الصفات إلى صفات دل عليها العقل وصفات لم يدل عليها العقل بل دل العقل على أنه لا يوصف الله جل وعلا بها وهذا تفريق بين كلام الله جل وعلا والأخذ ببعض ورد بعض لأن الله جل وعلا لما وصف نفسه في كتابه وسمى نفسه جعل المجال مجالا واحدا وجعل الطريق طريقا واحدا لم يفرق بين الصفة وصفة لأنها كلها أمور غيبية يذكر الله جل وعلا عن نفسه العلية وعن ذاته المقدسة جل جلاله ما يجب علينا أن نؤمن به فلماذا يفرق الإنسان ما بين شيء وشيء والكل جاء في القرآن والسنة فالتفريق هذا ليس من منهج أهل السنة بل أهل السنة والجماعة يجعلون الباب بابا واحدا، فكل ما جاء في الكتاب أو السنة في وصف الله جل وعلا أو في ذكر أي أمر من الأمور الغيبية فإنهم يثبتونه على ما دل عليه ظاهر اللفظ دون تأويل أو تحريف يخرجه عن ظاهره أو عن دلالة ظاهر ولهذا تعلمون القاعدة التي قعدها اهل السنه في هذا بأننا نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من من ذكر أمور الصفات من ذكر الصفات الله جل وعلا أو أسماء الرحمن جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فنحن لا نكيف ولا نمثل لا نعطل لا نجسم لا نتاول تلك النصوص بتاويلات تخرجها عن ظاهرها فاذا اثبات اليدين لله جل وعلا هو مثل اثبات السمع لله جل وعلا قالوا قال اولئك ممن ضل في هذا الباب قالوا ان اننا اذا قلنا أن اليدين مثبتة لله جل وعلا أو أن الله يوصف بالرحمة أو أنه يوصف بالغضب ويوصف بالرضا هذا معناه شبهناه بالمخلوق لأن هذه اشياء يتصف بها المخلوق طيب ما الذي أثبتتم من الصفات؟ قالوا أثبتنا وجود الله جل وعلا وأثبتنا الكلام لله جل وعلا، وأثبتنا السمع لله جل وعلا، وأثبتنا الإرادة لله جل وعلا، وأثبتنا الحياة لله جل وعلا، وأثبتنا القدرة لله جل وعلا إلى آخر طب أليست هذه موجودة في المخلوق؟ أليست الحياة موجودة؟ أليست السمع موجودا؟ أليست البصر موجودا؟ أليست القدرة موجودة؟ فما الفرق عندكم ما بين اتصاف المخلوق بهذه الصفات والاتصاف الله؟ قالوا المخلوق له منها ما يناسبه قدرته محدودة طيب نقول إذن في, في المقام الثاني إنه إذن ما يليق بالله جل وعلا من الصفات لا ينفى عن الله فنقول لله وجه سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته ولو لم يخبرنا الرب جل وعلا على أن له وجها لو لم يخبرنا أن له وجها لما أثبتنا لو لم يخبرنا سبحانه وتعالى أنه متصف بالرضا وبالغضب غضب الله عليهم قالوا لا الله لا يغضب ليش ما يغضب قالوا لأن هذه صفة نقص في المخلوق ان اذا زعل كيف يزعل لماذا هل هو عندكم أن الغضب هنا ينفى لأجل مشابهة المخلوق قالوا نعم طيب الصفات التي أثبت أثبتتها لا تشابه المخلوق فلا مجال لهم في الإنكار لهذا من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون في باب الأسماء والصفات ولا في باب الغيبيات بين باب وباب. في باب الغيب قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه يأتي آتٍ ويقول ما فيه موازين لأن الميزان يحتاجه الشخص الذي يشك فيه هل هو عادل أو ليس بعادل والله جل وعلا يوم القيامة هو الحكم العدل سبحانه فما يحتاج إلى موازين فاذا الموازين هذه معناها العدل لماذا قلتم هذا لأجل أن العقل قال لهم لا نحتاج لهذا أما أهل السنة والجماعة فقالوا أثبت الله الموازين فنثبتها والله جل وعلا جعل الميزان في مثقال ذرة قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره لاحظ كلمة مثقال ومن يعمل مثقال ذرة شر يره ثم وضع الشيء في الميزان ليس هو لاجل إبراز عدل لأجل الحاجة الله جل وعلا أن يثبت عدله ولكن لاجل إقامة الحجة على المخلوق المكلف بأن هذا هو ميزانك هذه حسناتك وهذه سيئاتك وأنت الآن الحكم على نفسه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وفي الآية الأخرى قال جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيعطى الكتاب قبل الميزان فينظر في الكتاب كل شيء عمله من خير أو شر فإنه يجده في كتابه ثم بعد ذلك يضع الله الميزان وينظر العبد أنه توضع فيه الحسنات وتوضع فيه السياة إذا التأويل الذي يخرج هذه الآيات عن ظاهرها لا شك أنه باطل إذن من خصائص أهل السنة والجماعة والطائفة الناجية أنهم لا يخوضون في آي القرآن ولا في دلائل السنة بتأويل يصرفها عن ظاهرها بل يؤمنون بالغيب كله لان الله اثنى عليهم بقوله في اول ايه من القران ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقي الذي يخاف الله جل وعلا اول صفاته الذين يؤمنون بالغيب ثم بعد ذلك ذكر العبادات الإيمان بالله إيمان بالغيب الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب الإيمان بالرسل السل... الذين سلفوا إيمان بالغيب الإيمان بالكتب إيمان بالغيب الإيمان بالقدر إيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب فرجع حقيقة اركان الإيمان والعقيدة إلى أنها إيمان بالغيب فمن آمن ببعض الغيب وبعض الغيب تأوله فإنه خارج عن صراط الصحابة والفرقة الناجية في ذلك هذه مساله اذا في مسائل التوحيد هذا نهجهم رضي الله عنهم وأرضاه قاعدتهم الثانيه انهم يؤمنون بان الله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا كما انه جعل لكل شيء قدرا فما خلق الله من شيء إلا بقدر سبحانه وتعالى قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال سبحانه في آية في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر وقال سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا فإذا الإيمان بالقدر هذا من سمة أهل السنة والجماعة من الايمان بالقدر مما تميزوا به أنهم يعلمون أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا فاناط الأسباب فاناط المسببات والنتائج بالأسباب وبالمقدمات فيقول أهل السنة والجماعة إن الله جل وعلا جعل السبب ينتج المسبب ومن فعل السبب فقد أتى بالواجب عليه لأنه من الواجب على العبد أن يأتي بالأسباب التي توصل إلى المقصود فأعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود الإيمان بالله جل وعلا حتى ينجو العبد أعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقرآن وهكذا فهذه من الأسباب العظيمة حتى لا يتمنى أحد على الله الأمان. كذلك في الامور الكونيه جعل الله جل وعلا الماء منبتا للزرع قال جل وعلا فانبتنا به جنات وحب الحصيد انبتنا به جعل الله جل وعلا ولد فلان بن فلان مقدرا انه سياتي في اليوم الفلاني وفي الساعه الفلانيه سيخرج على الدنيا لكنه جعل لإثيانه سببا وهو أن فلانا يتزوج ثم يواقع امرأته في وقت معلوم إلى آخره فتحمل به بإذن الله جل وعلا هذه أمور الأسباب يؤمن بها أهل السنة والجماعة لكن في الأسباب لا ينظرون إلى الأسباب لا يلتفتون إلى الأسباب لا ينظرون إليها على أنها التي تحصل المقصود وحدها بل ينظرون على أنها سبب والله جل وعلا هو الذي ينفع بالسبب ويجعل السبب سببا نافعا خذ مثلا أحدهم يأخذ يذهب إلى الطبيب فيعطيه دواء فلا ينفع الدواء سبب ذهب إلى الطبيب سبب مشروع يعني لا بأس به تناول الدواء المباح ايضا لا بأس به فإذا فعل ذلك هل لا بد أن يحصل له الشفاء لا يحصل فإذا نأتي السبب ثم بعد ذلك نفوض الأمر إلى الله جل وعلا في الانتفاع بهذا السبب أما محو الأسباب أن تكون أسبابا كما عليه غير أهل السنة والجماعة من الذين ينفون الأسباب ويقولون في القدر بالجبر جبرية في باب القدر يقولون لا الأسباب هذه أشياء خلقها الله جل وعلا للظاهر ولكن في الحقيقة الإنسان مجبور على كل شيء طيب الان الانسان يعلم انه يشرب الماء فيرتوي لارتوى كيف حصل قالوا ماذا يقول اهل السنه قول لارتوى حصل بسبب الماء شربت فرتوي هذا سبب ضحك النار ولعت على شيء فاحرقت هذا النار هي التي احرقت لكن من الذي نفع يعني جعل الماء يروي هو الله جل جلال من الذي جعل النار تحرط والله الله جل جلال ولو أراد الله جل وعلا أن يبتلي العبد بأن يشرب من الماء بحارا ولا يرتوي لفعل سبحانه وتعالى كما يحصل مع بعض المرضى أو كما يحصل مع من ابتلاهم الله جل وعلا كذلك لو أراد الله جل وعلا أن يبطل فعل النار أن تؤثر و بالاحراق لابطل لاحظ لابطل هذه السبب كما ابطلها حين قدث ابراهيم عليه السلام في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم هذا قول اهل السنه اما اهل البدع والجبرية فإنهم فانهم ماذا يقولون يقولون لما شربت الماء احدث الله لك الشعور بالارتواء لما تقا اقترنت النار بهذه الورقة أحرق الله الورقة لما حصل التقاء الذكر بالأنثى وضع الله جل وعلا الحمل وهذا كما يرى أي منصف يرى أن هذا خلل في, في العقل والتفكير لأنك تسلب الأسباب أن تكون أسبابا ولهذا أهل السنة صاروا في القدر على منهاج الرضي لأنهم نظروا إلى الأسباب نظرا صحيحا ومسألة الأسباب مهمة في السلوك وفي القدر وفي الإيمان لأن بها وضوح النظرة إلى هذه الأشياء من منهج أهل السنة والجماعة في باب القدر أيضا أنهم قالوا إن الإنسان جعله الله جل وعلا محيرا يختار طريق الحق أو يختار طريق الضلال كما قال سبحانه فهديناه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر يختار قد افلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها في الخير وخاب من دسها في الشر هو الذي يسعى في تذكية نفسه أو يسعى في تدسيه نفسه وخيبتها لكن كما أنه ليس بمجبر وهو مختار لكن هناك شيء مهم وهو أن الله جل وعلا يعين ويوثق من توجه إليه كيف؟ يعني الذي يرغب في الخير يعينه الله ويوفقه والذي يرغب في الشر ويسعى إليه يخذله الله ويكله إلى نفسه فلهذا المؤمن المصدق بالقدر يرى أنه فيما أطاع الله فيه أنه ليس من عند نفسه هو نعم اجتهد لكن الله اعانه وهذا يحس بها كل واحد في نفسه أن الله اعانه كذلك الذي عصى الله جل وعلا انما عصى الله جل وعلا بمحض اختياره والله جل وعلا خذله ولم وكله الى نفسه من القواعد ايضا في هذا الباب ان امور الغيب بعامه بابها واحد كما ذكرنا وأنه لا يتعرض فيها بالتأويل ونخصنا ذكر التأويل لأن التأويل تجده مبثوثا في كثير من كتب التفسير وكثير من كتب الحديث يخرج المسألة الغيبية عن ظاهرها إلى ما يقبله العقل والتأويل لفظ كان مستعملا بل جاء في القرآن لفظ التأويل وجاء في السنة واستعمله المتاخرون على معنى باطل أما الذي في القرآن والسنة فإن التأويل له معنيان المعنى الأول أن التأويل بمعنى التفسير والثاني يعني تأويل كذا يعني تفسير كذا كما قال جل وعلا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا تأويل رؤياي يعني تفسير رؤيا. وما نحن بتأويل الأحلام بعالم يعني بتفسير الأحلام هذا هو المعنى الأول تأويل بمعنى التفسير المعنى الثاني الذي في القرآن التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق القرآن حقائق الأحكام أو حقائق الأخبار تؤول إليه يعني ما تؤول إليه في النهاية وهذا كما في قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله يشمل تأويل التفسير فيما اشتبه على بعض الناس علمه ويشمل التأويل الذي ما تؤول إليه الحقائق يوم القيامة كذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يعني تأويل؟ القران يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل ايش يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء الى اخر اذن في قوله هل ينظرون الا تاويله يعني ما تاول اليه حقائق القران يوم القيامه تقول إليه يعني تنتهي إليه يوم القيامة يبين يبين الوصف الحق يبين الجنة يبين النار يبين الظالم يبين حقائق التبين هذان المعنيان صحيحان أما التأويل الثالث الباطل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة وليس من منهجهم هو أن يصرف اللفظ الذي في القرآن والسنة مما يتعلق بأمور الغيب إلى معنى آخر لا يدل عليه الظاهر لأجل العقل وهذا هو طريقة المتكلمين المعتزلة الأشاعرة ما تريدية والكلابية وفئات كثيرة ويدخل فيهم الرافضة والزيدية والإباضية والخوارج كلهم ينحون منح التاويل هذا يقولون العقل دلنا على أن هذه لا نحملها على ظاهرها تحملونها على أي شيء نحملها على المعنى معنى ثاني يؤولونها بما يتفق مع العقل هذا تأويل بعض. تأويل في اللغة التفسير تأويل في القرآن جاء بمعنى التفسير فسر الآية بظاهرها فإذا كنت لا تحسن تفسير ظاهرها أمرها كما جاءت فإن ذلك تفسيرها لأنك لا تدخل فيما لا علم لك به القاعدة الرابعة في هذا الأمر المهم أن أهل السنة والجماعة تميزوا بأنهم في الإيمان يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يعني بالات الإنسان ببدن الإنسان واعتقاد بالجنان وليس الإيمان اعتقاد بدون عمل أو قول واعتقاد بدون عمل فلا بد من الثلا هذه حقيقة الإيمان وهي أركان الإيمان وليس قولهم في الإيمان كقول من خالفهم لأنهم أخذوا مسألة الإيمان أخذوها مما دل عليه القرآن والسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم امركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تؤموا أن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتوا الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنى وفي رواية وأن تجاهدوا في سبيل الله هنا سألهم أتدرون ما الإيمان ثم ذكر أشياء هذا السؤال عن بيان الحقيقة يريد أن يبين لهم حقيقة الإيمان ما هي فذكر الشهادتين ذكر الأعمال الصلاة عمل بدني الزكاة عمل مالي وذكر أداء الخمس من المغنم اللي هو نتيجة للجهاد في سبيل الله كذلك في الحديث الآخر الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة؟ يبين الأعلى والأدنى والأعلى الحظ أنه قول والأدنى الحظ أنه عمل والحياء هذا إيش شيء في القلب الحياء أمر قلبي ينتج عنها اشياء ليدل عليه عليه الصلاة والسلام أمته على أن الإيمان فيه أقوال وأعمال وأشياء قلبية إذا فهذا حقيقة قول أهل السنة الذي تميزوا به. اما الخوارج والمعتزلة ومن خالف فانهم جعلوا الايمان شيئا واحدا اما ان ياتي كله وإما ان يزول كله واما اهل السنه فقالوا العمل يختلف عمل فلان عن فلان هم درجات عند الله هذا رجل متعبد واخر خلط عمل صالحا واخر سيئا فهل يستوون لا الايمان يتبعض الايمان مراتب بعض الناس اعلى من بعث الإيمان أما غيرهم قالوا لا هو حقيقة واحدة إما أن ياتي كله إما أن ياتي كله وإما أن يذهب كله الأمر الثاني قالوا إن الذي يرتكب الكبيرة ليس بمؤمن لأنه فقد شرط صحة الإيمان وهو العمل وأهل السنة والجماعة يقولون لا هو مؤمن بإيمانه لكنه فاسق بكبرته واحد عنده عمل صالح وآخر عند وهو نفسه عنده عمل آخر سيء الله جل وعلا يقول واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم وقال في وصف في وصفهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فالذي يأتي إلى الناس ويقول هذا الإيمان إما ان ياتي كلا واما ان يذهب كله هذا ليس على طريقه اهل السنه والجماعه سواء كان المحكوم عليه فردا أم كان حاكما يقول إما أن ياتي كله أو أن يذهب كله إما أن يأتي كله او يذهب كله فان هذا ليس من أقوال اهل السنه بل طريقه اهل السنه والجماعه طائفة المنصوره في باب الإيمان أنهم يقولون الإيمان يتبعض وأن المؤمن يمكن أن يكون يعمل خيرا يمكن أن يكون يعمل خيرا ويمكن أن يكون يعمل شرا فهو ربما جمع بين هذا وهذا فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لا نسلبه اسم الإيمان لاجل معصية وقع فيها ونستمع على القسم الثالث من خصائص أهل السنة والجماعة ما يتعلق بالمنهج الذي سلكوه تجاه الصحابة رضوان الله عليهم أو في الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو نحو ولاة الأمر وما شابه هذه المسائل لأن هذه المسائل افترقت فيها الأمة فأول ما حدث الخروج على عثمان رضي الله عنه ثم تكثير بعض الصحابة تولي بعضا وتبرؤ من بعض كما عند الخوارج والناصبة والرافضة ثم جاء ضلال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما عند المعتزلة في وقت متأخر وهكذا. فاتسم أهل السنة والجماعة لاكرام الله جل وعلا لهم بالنجاة والنصر بأنهم يسلكون في ذلك بما دلت عليه النصوص ولا يفرقون في ذلك بين نص ونص أو يخرجون النصوص عن ظاهرها ففي مسألة الصحابة فإن أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية يتولون جميع الصحابة بلا استثناء كل صحابي فإننا نحبه ولمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم ستين سنة كما جاء في العثر عن بعض الصحابة وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي هو الذي نفس محمد بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني ولا نصف المد والله جل وعلا يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى أن قال في آخر الآية في آخر سورة الفتح الفتح وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره وقال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد الصحابه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فمن خصائص اهل السنه محبتهم لجميع الصحابه وانهم يتولون الجميع ولا ينتقصون صحابيا من الصحابه مهما كان لا ينتقصون ومن وافعال الصحابه رضوان الله عليهم مما اجتهدوا فيه منهم من كان مصيبا فله أجران ومنهم من كان مخطئا اجتهد رغبه في الأجر وتحريا للحق فله أجر واحد وهكذا كان الأمر في الخلاف ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية فيرى رضي الله عنه فإن أهل السنة والجماعة يرون هنا أن علي رضي الله عنه هو المصيب وهو الأولى بالحق وهو الذي يجب على الناس إذاك الالتزام به ومعاوية رضي الله عنه كان مجتهدا فله أجر واحد على اجتهاده ويرتبون الصحابة من الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولا يتنقصون احدا من الصحابه البتة كذلك منهجهم مع امهات المؤمنين رضي الله عنهن واخصهن خديجه رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق فإن أهل السنة والجماعة يتولون جميع امهات المؤمنين ولا يذمون امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بل يشهدون أنهم أنهن زوجاته في الآخرة كما كن زوجاته في الدنيا عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا في وصف النساء وأزواجه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهن أمهات المؤمنين والأم لها حق صحيح أنها ليست أم في المحرمية فليست الصحابي محرما لها فهذا أم في الحق هذا أم في الحق وفي تحريم النكاح كما هو معلوم أما أهل البدع فتجد أن الخوارج يكثرون بعض الصحابة من الذي قتل عثمان الخوارج من الذي قتل علي رضي الله عنه الخوارج أفضل رجلين في زمانهما عثمان وعلي يقتلان تقربا إلى الله جل وعلا هل بعد هذا الضلال من ضلال ياتي ملجم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا وكان متعبدا من الخوارج الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقول يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ما اعجبت التصرفات علي رضي الله عنه فسعى واتفقوا على ان يقتل على ان يقتل ثلاثه منهم علي فقتل علي فاتوا الى بن ملجم ليقطعوا راسه فقال اني سائلكم ألا تقطعوا رأسي مرة واحدة بل قطعوا أطرافي شيئا فشيئا حتى التذ بتعذيب بدني في سبيل الله جل وعلا يعني أعظم من هذا الرغبة أعظم من هذه الرغبه في في رضا الله جل وعلا لكن هل هم رضي الله عنهم لا بل هم كلاب أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم اجرا لمن قتلهم مع أن عبادتهم عظيمه اسمع كلامه حتى أتى الخارج الثاني يمدح هذا الذي قتل علي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني أذكره حينا فأحسبه أو البرية عند الله ميزان يقول أن أوفى عند الله ميزان هو الذي قتل علي هل هذا ضلال ضلال مبين مع كثرة العبادة ومع كثرة الصلاح الظاهر لكنهم كلاب أهل النار لما؟ لأنهم لم يلتزموا نهج الصحابة رضوان الله عليهم فالطريقة الأولى والجماعة هي الفرقة الناجية ومن عداهم لا شك أنه متوعد بالنار ومن أهل الضلاء أما في مسائل العلماء لصلتها بالصحابة فإن طريقه أهل السنة والجماعة أنهم لا يذمون أهل العلم إذا أخطأوا في مسألة ما داموا مستمسكين بما دل عليه الدليل يعني في الجملة فإذا غلط أحدهم في مسألة أو في مسألتين أو اجتهد فأخطأ فإنهم لا يتبعونه فيما أخطأ فيه لكنهم لا يذمونه لأنهم يعلمون أنه مجتهد وأن العلماء هم ورثة الأنبياء فمن منهجهم سلامة ألسنتهم من الوقيعة في أهل العلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يدلون الناس على الشريعة. فإذا قذف العلماء أو طعن في أهل العلم لأجل أن فلان لم يصوب فعلهم، فإنه يقع الضرب في ماذا؟ في الشريعة. وأفرح ما يفرح الشيطان وعوليا الشيطان في أن يطعن في الذين يرشدون الناس إلى الشريعة وهم العلماء، لأن يختل الناس فلا يبقى لهم. من يرشدهم أو ما لا يبقى لهم من يثقون به فيسيرون وفق أهوائهم فيضلون ويضلون لهذا سلامة اللسان من الوقيعه في أهل العلم هذه سمة وخصيصة من خصائص من خصائص الطائف المنصورة والفرقة الناجية من صفاتهم أيضا وخصائصهم في هذا المقام المتعلق بالمنهج أنهم يتولون ولي الأمر الذي والله والله جل وعلا أمرهم ويدعون لهم بالصلاح والمعافاة ويعينونهم على الخير ولا يعينونهم على الشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل لأن الله جل وعلا أمر بذلك في كتابه وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال جل وعلا ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ويؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأهل السنة يطيعون ولاه الأمر في غير المعصية أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخال وقولهم في غير معصية يشمل مسألتين المسألة الأولى أنهم يطيعونهم فيما فيه طاعة لله جل وعلا يعني أمروا بالصلاة فإننا نطيعهم طاعة لله جل وعلا ثم طاعة وللأمر أمروا بأداء الزكاة لا يفر المسلم منها بل يطيع الله جل وعلا ثم يطيع وللأمر أمروا بالجهاد فإن الجهاد مع كل بر وفاجر من ولاه الأمور وهكذا أما المسألة الثانية فإنهم يطاعون فيما هو من موارد الاجتهاد كان المسألة اجتهاديه اختلف فيها أهل العلم فإنهم أو اجتهد الوالي في أمر في, في اجتهاد في مصلحة للدين ومصلحة للمسلمين فإنه يطاع ولو لم يكن اتفاق على أن هذا فيه مصلحة بل يطاع في المسائل الاجتهادية وهذا ما يتعلق بالمصالح المرسلة أما ما فيه نص فخالفه فإن هذه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذه هي التي بينها عليه الصلاة والسلام في قوله إنما الطاعة في المعروف يعني فيما عرفت الطاعة فيه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف وهنا خالف في طاعة ولاة الأمور الخوارج فخرجوا على عثمان ويقول شيخ الإسلام من تيميه لما رد على الشيعة في كتابه منهاج أهل السنة قال وما من أحد خرج على ولي الأمر إلا وله تشبث ببعض التأويل الذي له فيه حق يعني ما يمكن واحد يعني يكون الولي الأمر كامل ثم يخرج عليه لا يكون هذا شيء آخر لكن يكون ولي الأمر كامل لا نقص فيه ويخرج عليه هذا إنما يخرج الذين يخرجون لأجل مخالفة أو مخالفات رأوها يقول وهكذا كان الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه خليفه الراشد فإنهم تشبثوا بمسائل اخذوها عليه في تصرفه في بعض الأموال وفي تعيينه لبعض قرابته وأرادوا الحق ظاهرا والمال أرادوه باطنا والمال أرادوه باطنا أو نحو كلامه رحمه الله يعني أن المسألة اختلطت الرغبة في الدنيا والرغبة في الآخرة فنقدوا وخرجوا ولم يطيعوا لاجل دخول هذه في هذه والله جل وعلا حسيب كل عبد على نفسه الأخيرة أو قبل الأخيرة منهجهم في التعامل مع الخلق الدعوة الأمر بالمعروف والمنكر وفي الجهاد في سبيل الله جل وعلا فإن الطائفة المنصورة وصفت بأنها منصورة وبأنها ظاهرة على الحق والظهور هنا كما قال العلماء هو ظهور باللسان والبيان في كل زمان وأوان لأن معهم القرآن والله جل وعلا جعل القرآن مهيمنا على على معده فظهورهم على كل أحد لابد لأن حجتهم أقوى ولأن برهانهم أقوى فهم يقولون بالقرآن والسنة فما دل عليه هو الحق والهدى فهذا ظهور لسان وبيان والقسم الثاني يكون أحيانا وهو ظهور السيف والسنان يعني أن يتغلبون على غيرهم وأن يظهروا على غيرهم ظهور سيف وسنان بالقتال والجهاد فهذا يكون بعض الأحيان ليس دائما يشرع الجهاد وليس دائما يكون الجهاد في سبيل الله جل وعلا بالسيف موجودا بل قد تمر في الأمة فترات لا يكون فيها جهاد كما قال عليه الصلاة والسلام تكون بينكم هدنة وبين بني الأصفر إلى آخره أما ظهورهم بالبيان واللسان فهذا في كل زمان وأوان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون المسلم بالمعروف وينهون المسلم عن المنكر لا رغبة في الاستعلاء عليه ولكن رحمة له ودلالة للخلق على الخالق. جل وعلا وامتثالا لقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ما معنى الآية يعني كنتم للناس يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام كنتم للناس خير أمة أخرجت يعني على الإطلاق الأمة ليست تخرج للناس بعض الناس تصور معنى الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس ان الأمة أخرجت للناس لا الأمة لا تخرج للناس اللي بعث للناس من الرسول لكن معنى الآية كنتم للناس خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالدعوة الامر بالمعروف عن المنكر الـ الـ النهي عن المنكر النهي عن الشرك النهي عن البدع النهي عن المحرمات هذا من معالم خيرية هذه الأمة للناس صحيح أن المأمور وأن المنهي يغضب او يزعل أو لا يرغب أن يكون مامورا منهيا لكن أنت تدله على ما فيه مصلحته مثل من عندك رجل يحتاج إلى إسعاف وما يدري أنه مريض أو داخج تهدوخه طاح ولا يدري أنه مريض لا بد أن يسعف فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصدره الرحمة وليس مصدره الاستعلاء على الخلق. فإذا رحمت العباد فأمرتهم ونهيتهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا فإنك في الحقيقة تكون صاحب حق عليهم وصاحب فضل عليهم لو كانوا يشعرون كذلك الجهة الأخرى وهي أنهم في دعوتهم وفي أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تعاملهم مع الخلق يتصفون بصفة في كل أحوالهم وأحكامهم وهي أنهم يتقون الله جل وعلا في ألسنتهم فلا يقولون إلا بالحق كما قال جل وعلا في وصف في أمره لعباده وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه فالمتحقق بصفة أهل السنة والجماعة وبصفة الطائف المنصر وبسماتهم فإنه لو أغضبه من عنده فإنه يكتم ويصفر ولا يقول الا التي أحسن لماذا لأن المرادة والمضاده تحدث تفرق والله جل وعلا أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق فالإصلاح يكون بالطريقة السوية سواء بين الأفراد أو بين فلان وفلان أو بين فئة وفئة أو بما هو أكبر يكون بالطريقة الشرعية الصحيحة. فإذا من سماتهم سلامة السنّتهم. قيل للإمام أحمد لا نراك تتكلم في فلان. قال يا, يا عبد الله يعني ابنه. وهل رأيت أباك يوما يسب أحد؟ ليش ما تسب فلان وفلان حتى لو كانوا قال وهل رأيت أباك يسب أحده وقال الإمام أحمد رحمه الله وددت أو وددت أن جسمي قرض بالمقارير وأن الخلق أطاع الله جل وعلا وقال آخر من السلف الصالح رضوان الله عليهم نحن أنفع لهؤلاء من أنفسهم يريدون أن يقتحموا ونحن ندعو لهم أو نأمرهم وننهاهم لهذا مسألة أن يكون المرء صاحب عقيدة وتوحيد وفي كل زمان ومكان تجده صاحب غيبة ويقدح في فلان ويسب فلانا هذا يظلم القلب ويصير في القلب قسوة والقلب محتاج النور. والمخالفة بالاعتداء في الكلام أيضا بحسب مقام المعتدى عليه قد تعتدي على صاحب مقام رفيع فيكون أعظم في حقه فرق ما بين النصيحة وبين التشهير في بيان الحق حتى يعلم الناس أن غيره باطل وما بين السب والشتم والألفاظ التي ليست من سمات المتحققين بمنهج السلف اذن فمن سمات اهل السنه والفرقه الناجيه كما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم انهم كانوا لا يمارون لان الله نهاهم عن المراه ونهاهم عن المجادله الا بالتي هي احسن عن اهل الكتاب ماذا قال الله فيهم ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منها. إلا بالتي يحسن يعني أحسن ما تجد فكيف بالمسلم بالمسلم كيف تجادل كيف ترد عليه كيف تخاطب هذا لابد أن يكون بأسلوب شرعي مرضي حتى يتحقق سلامة القلب وسلامة اللسان من المخالفه في الختام هذه كلمات في هذا الموضوع الطويل لكنها تعطي الحاضرين بعض صفات وسمات لما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة والجماعة والمتبعون للسلف الصالح الذين يرجون النجاه فلا شك أن كل خير في اتباع من سلف وأن كل شر في ابتداع من خلف وأن التزام طريقة أئمة الحق والسنة أنه خير في المحال والمعال وأن الصبر واجب وأن التعلم وأخذل الحيطة للمرء في لسانه وأعماله أنه سبب للنجاة فلا يخاطرن أحد بدينه في مخالفة طريقتهم رحمهم الله تعالى بل ورضي عنهم وارضاهم هذا وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وان يجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا العمل بالحق والدلاله عليه ويجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى وان يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه انه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد